بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذينهم الذين عن صلاتهم ساهون الذينهم الذين ويمنعون الماعون